وخلي الدمع والتمهيدا ان بنا كلمه ما تشهيدا اما هو لا تقولي قد على درب الاسامه مفقود انا في جنان القلب حي لم اموت في الجنان جديدا فانا هنا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 شوقي كنفن اله سعيدا مخلي الدمع والتمهيدا ابنك المقمور مات شهيدا لا تقولي قد مضى ولدي على درب الاسامه مفقود ابناك المقبور مات شهيدا أماه كلا لا تقولي قد مضى ولدي على درب الأسى مفقودا